في ناس يا جماعة حبت ربنا او يا جماعة ربنا بيقول واتخذ الله ابراهيم خليلة خليل يعني حب الله تخلى كل زرة من زرة قلبه سيدنا يوسف بيقول وإلا تصرف عني كيدهن اصبوا اليهن اصبوا يعني ميل يعني يا رب تشغل عنك بشيء يا رب انا مش عايز قلبي يميل عنك يا رب انت وجهة قلبي وحياتي يا رب سيدنا محمد كان بيقول السيدة عائشه ان عيني تنام ولا ينام قلبي اللي يعرف ربنا قلبه ما ينامش قلبه يفضل يسبح تحت عرش الله رضاه وانا سيدنا محمد كان بيقول واسالك لذة النظر الى وجهك لما عرف ربنا عرف انه اعظم لذة في الوجود النظر لوجه الله عشان كده ربنا بيقول وذر البايع ذردي يعني ولا لقيمة لما ربنا يناديك لما حبيبك يناديك سيب كل حاجه عشان ربنا سبحانه وتعالى <تصفيق> في ناس من الشوق لله من كتر شوقها ربنا حبت حاجات لا يمكن حد يتخيل انها تحبها في ناس من الشوق لربنا كتبت رسايل شوق بدمها زي حرام بن ملحان لما طعن من ظهره مشتاق لربنا مبصش مين اللي خرجوا من سجن الدنيا قعد ينفر الدم على جسمه ويتزين للقاء الله ويقول فزت ورب الكعبة فزت لاني وصلت لك يا رب لإني أخيرا همل عيني من النظر لوجهك يا رب لا أبرح حتى أبلغ مش هرتاح يا رب لحد ما اوصلك يا رب مش هرتاح لحد ما وصل لرضاك يا رب